نويت عيد قبل عيد الضحية المكرم يعيد وانا قد بعيد لو ارتكب غلطة وذنب وخطية ولا جازة من قبيلية وسيد نويت والنيه رحول ومطية هم الربوع انقال هالله امعيد نطول حبل 29 ليه نلول حبل 29 ليه ونقول مجال الثلاثين ميد نبغى نغطي الشمس والشمس حية بعض المواقف ما نيبها مقيد سلام يا روس الرجالة الوفية اللي عن المجوب ما هي تحيي ترسي مثل مرساط ويق وطمية ترسي مثل مرساط ويق وطمية هم البيض والفعل جيد